أو تكون له جنة يأكل تكون جنة ن له ه م انظر وقال و ا ا ل ل ظ م إن إلا تتبعون ن مسحورا رجلا كيف ضربوا لك ا ل أ م ث ا ل فضلوا فلا يستطيعون سبيلا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 النوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي ارسل الرياح نشرا بين يدي رحمته وانزلنا من السماء ماء طهورا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 وما أ ر س ل ن ا ك إ ل ا مبشرا ونذيرا قل ما اسالكم عليه من أ ج ر إ ل ا من شاء ان يتخذ إ ل ى ربه سبيلا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 حسنة س م ت قل ر ا ومقاما ما ي ع ب أ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما